وَمَا أَنْتَ فَقَتٌ مِنْ لَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتَ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِنْ تُبْدِ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَثِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَجِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّتِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّتِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا وَمَا تُمْ فِقُ مِ خيدٍ فَإِن اللهَّهَ بِهِ عَبأََّذِينَ فِقُونَ أَمولَهُم بِالَّْدِ وَنَّهَ لِ سِغَّو وَعَانِيَةَم فَلَهُم فَلَهُمْ أَجرَُهُم إَِ رَب بِهِمْ وَلا خَوْفٌ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ